Bismillah ar-Rahman rahim Al-Haqqa Ma كذبت ثمود وعدوا بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عادوا فأهلكوا بريح صرصري ناعتيه. خرع عليهم سبع ليال وثمانية أيام حشوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية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 وعملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة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 فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَاتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 Słuchajmy, że jesteśmy w stanie znaleźć Al Jahima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 نُصِيبُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لقول رَسُولٍ كريم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاضيل لا اخاذنا من اليمين فما لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عن حاجزين وان تذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم كذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، <وإن> لحق <تصفيق> اليقين فسبح باسم ربك العظيم